بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجي مِن قَبْلُ دَلَّ مِنَ النَّاسِ أَنذَرَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ مُعْذِبٌ انْتِقَامًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ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 كِتَابٌ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَبْتَغُونَ فِتْنَةً وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 رَدَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ